بوك تو سادوتيس سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون براواس في الطريق في الطريق مي موتور سايكل سالوتو هو يسافر بالموتور سايكل هو يسافر بالموتر سايكل تو سايكل تالوتو هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت تو تالت جاتو هو يذهب على الأقدام هو يذهب على الأقدام تو جهازان جاتو هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه तो होडीने जातो هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب तो पोहत आहे هو يسبح هو يسبح हा परिसर धोकादायक आहे का هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر اكتفيرنا دھوکاदायक आहे का هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر रात्री फिरणं धोकादायक आहे का هل التنزه ليلا خطر هل التنزه ليلا خطر؟ आम्ही वाट चुकलो. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. आम्ही चुकीच्या रस्त्यावर आहोत. आपण चुकीच्या रस्त्यावर आहोत. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. आपल्याला पुन्हा मागे वळायला हवं बी अन नजा यनर इथे गाडी पार्क करण्याची सोय कुठे आहे गाडी पार्क करण्यासाठी इथे पार्किंग लॉट आहे का ايوجد هنا موقف سيارات ايوجد هنا موقف سيارات اتيك <تصفيق> किती वेळपर्यंत गाडी पार्क करण्याची परवानगी आहे كم المدة التي يمكن وقوفها هنا كم المدة التي يمكن وقوفها هنا आपण स्कीइंग करता का هل تمارس سكي هل تمارس السكي؟ आपण स्की लिफ्ट ने वर पर्यंत जाणार का؟ هل تصعدوا بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ ات هي سكينचा साहित्य भाड्याने मिळू शकता का؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي